私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。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 يا إن あ、ن ت م في ريب م い البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من ن ط は ة ثم م か علقة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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت, اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك ب أ ن الله هو الحق وانه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير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 ではなく ل 私たちの思い出は何をしたいの د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 ال الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 「今日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も ه 日も一 ي م 一日も一日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 「私の思い出は何でも知っていない」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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من, من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها, يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه ب إ ل ح ا د بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م ذ بوأنا لإبراهيم البيت بي بيتي وطهر وطهر والقائمين والركع ألا مكان للطائفين شيئا تشرك بيتي ا ل 手を借りてくだ ن い」 موسوعه ل كل ضامن يأتين من كل ل ى ضامن من عميق يأتين ي فج ش د و ا م ن ا ف ع ل ه م ويذكروا س م ا للعلوم ه في أيام م الاسلاميه ت و ي ذ ك م ا ل 私たちはこの世を変えたことについて م すことについて話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 「フ فَتَخْطَفُهُ ا ل ط َّ ي ِّ ر い」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 ولكل أمة جعلنا م ا س ك ا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر م و ل س و ب ه م و ا ل ص ا ب ر ي ن على م ا أ ص ا ب ه م و ا ل م ق ي م ا ل ص ل ا ة و م م ا رزقناهم ينفقون ا و ل ب د ن ن ج ع ل ا س ل ك م من من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 وبشر المحسنين إن الله ي د の思い出は ا, أ ل です。ن の思い出 ا ないで ل 私の思い出はないです。私の思い出はないです。私の思い ن はな ا で ل 私 ن ه い出は م いです。私の وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله من ينصره إن الله ل ق و ي ع ز ي ز ا ل ذ ي ن إن م ك ا ه م ف ي ا ل أ أقاموا ر ض ا ل ص ل ا ة و آ ت و و ا الزكاة أ م ر و ا ب ا ل م ع ر و و و ف ن ه ا عن ا ل م ن ك ر ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر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 ثم اخذتها و إ ل ي المصير قل يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا لكم نذير مبين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 الله ما ي ل ق こ الشيطان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 موسوعه حتى تأتيهم ا ل س ا ع ة ب غ ت ة أو ي أ ت ي ه م ع ذ ا ب ي و م عقيم ا ل م يومئذ ل ك ل ل ه ي ح ك م ب ي ن ه م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 وإن الله ل ع, ع ب ب ل ما ع ي の名前は私の名前は私の名前は私 ب 名前は私の名 ر は私 به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله ل ع ف و 前 ف 私の名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 私は今日の夜に起こったことを知っているのは私は今 ل の夜に起こ ل たこ ي الحميد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 皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆様、و 様、皆様、皆様、皆様、皆様、ي 様、皆様、皆様、皆様、皆様、皆 ا 皆様、皆様、皆様、皆様、فاستمعوا له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 ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله س م ي ع بصير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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج م ل ة أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م